مضاري يفولو يفولو يفولاني يفولو نا تفولو تفولاني يفولو تفولو <تصفيق> تفولاني تفولو <تصفيق> نا تفولي نا تفولاني تفول نا افولو نافولو